إِلا أَ أن قَاالُ إِ كُنَّ ظَالِمِين فَلَ نَسْأأَلَ الذيينَ أُرْسِلَ إلَيْهِم وَلَ نَسْأأَلََّمُرسَلين فَلَنَقُصَّْ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَ كَُّ غَائِبِين وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ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 قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ بِطُوبَعِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ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 إِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى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 كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا الدَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ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 لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 افلا تتقون قال الملأ الذين كثروا من قومه اننا لنراك في سفهة واننا لنظنك من الكاذبين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 وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَتَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُحْسِدِينَ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 قال المَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ 11. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. إِن 19. نَحْنُ 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22.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 أأَرْرسَلنا عَلَيهِ مُ الطّوفانَ وَجرادَ وَقَُّ لَ وَبَّّ فَادِعَ وَدَّمَ آياتٍ مُفَخْوَلَاتٍ فَسْتَكبرَرُوا مجرمين.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 إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين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 وَٱكْتُبْ لَنَا فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ إِنَّكَ هُدَىٰٓ إِلَىٰكَ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَآءُ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ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 فَتَعَلَ اللهَّهُ عََّا يُشْرِكُون أَ يُشْرِكونَ مَا لَا يَخلُقُ شَيْأَ وَهُم يُخلَقُون وَلَا يَستطيعونَ لَهُم نَّصرَ وَلَا أَمفُسَهُمْ يصُرُون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 قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وَهُوَ يتولى الصالحين وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدَعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَا هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ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 INNAL LADHEENA 'INDA RABBIKA LA YASTAKBIROON 'AN 'IBADATIHI WA YUSABBIHOONAHU WA